ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا برحمتك يا أرحم الراح اللهم يا من يقول كن فيكون يا كبير يا متعال يا قوي يا طهار يا عزيز يا حكيم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى نسألك بأنك أنت الله رب السماوات والأرض الخالق البارئ المبدئ المعيد الأول والآخر الظاهر والباطن يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم, يا حي يا قيوم أنزل رحمتك على إخواننا في غزة ارحم إخواننا في غزة نشكو إليك ضعفهم وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس أنت رب المستضعفين إلى من تكلهم إلى عدو يتجهمهم أم إلى قريب ملكته أمرهم إن لم يكن منك عليهم غضب فلا يبالون ولكن عافيتك أوسع لهم نشكو إليك أطفالهم نشكو إليك أراملهم نشكو إليك نساءهم نشكو إليك شيوخهم نشكو إليك ضعفهم نشكو إليك قلة حيلتهم نشكو إليك تخل الناس عنهم وانصرافهم عنهم اللهم يا رحمن يا رحيم أنت أرحم بهم منا أنت أرحمهم بهم منا رحماك بهم رحماك رحماك بهم رحماك دعوى جرحهم وشاف مرضاهم ودعوى جرحهم اللهم أوقف مزفة دمائهم يا رب يا رب اكشف الضر عنهم أكشف الضر عنه، اللهم إنا نحسن الضنبك، اللهم إنا نحسن الضنبك، ولا لن ولا نيأس من روحك، فإنه لا ييأس من روحك إلا القوم الكافرون، يا رب يا رب نسألك فرجا عاجلا لهم، يا رب نسألك فرجا عاجلا لهم، يا رب نسألك نصرا مبينا قريبا عاجلاً يا رب العالمين اللهم عليك بالصهاينة, رب عليك بالصهاينة يا رب عليك بالصهاينة يا رب عليك بالصهاينة يا رب خذهم أخذ عزيز مقتدر يا رب عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم انتقم منهم اللهم انتقم منهم اللهم انتقم منهم اللهم, انتقم منهم اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم واقذف الرعب في قلوبهم اللهم شتِّت شملهم اللهم فرِّق جمعهم اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم ما تقرُّ به عيوننا يا رب أرنا فيهم ما تقرُّ به عيوننا وتشفى به صدورنا ويذهب به غيظ قلوبنا يا رب يا رب عليك بهم وبمن أعانهم. اللهم عليك بهم وبمن وقف معهم وأيدهم اللهم إنك تعلمهم ولا نعلمهم اللهم ففضحهم اللهم ففضحهم اللهم خذلهم وخذهم في الدنيا قبل الآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم وغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسرنا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 ونعوذ بك بشر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنا نسأرك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من طول وعمل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم واشمل بدعائنا هذا أمهاتنا وآباءنا وإخواننا وأخواتنا وأبناءنا وبناتنا وأزواجنا ومن له حق علينا ومن أصان بالدعاء اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد